فهي الرسول ربنا قال له واجهد بالله في الى ايه? احسن لان رسول عندي الحل وعندي الادلة. لكن واحد معندي الزليل وليه بيقول لي فلا اعمل كذا. ده ربنا بيقول كذا او النبي. ده فجعل له ايه ده سكت. حين فيتنا. ربنا اعمل ضرر اكثر من نفط. فهذا لم تكن مسلحة بالبرهان. ما تبقاش تجادل في, في التحليل والتحليل وانت لعي الملكة. دي حك. الحفة التانية ان السبق في الحديث اللي هو الله بعد الجمعة من اسبوعين قول النبي صلى الله عليه وسلم انا زعيم ببيت في ربض الجنة بمن ترك المراءة وان كان محكم يعني لا يقول انا ضامن بيت في ضواحي الجنة للي يطرق الجدال حتى وان على صواب لان الجدال بيجي بزعل بين الناس وبخالي تلوكها ضوائم فانت بايد الحق إذا لم يقتنع وعلمت انه معاند تصوك الجدال معاه وان كنت انت محقا نقوله ده خلاص هل فهمت الان بانك لست طوالي بحقك انت معاند وتركتك لله يوم الرسول يد مالك بيت في ربط الجنة انا ضعيم ايضا من بيت في ربط الجنة من انترك المراءة وان كان محقا في ساعات الجدال بحق يعني واحد مرة جئ للرسول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ما هو الولد الولد اللي جاي مع الراجل جه قدامي هبته نفس الراجل لونه فاتح شويه والولد لونه اسود الولد لونه اسود الراجل جه زعلان قال لكم عشان كلمه الجلال مليفع قال يا رسول الله هذا هو ولد ليس ابني قال انا قال له ليه قال له لي انا قال تراني بلوني وحيانة طبعا الولد هذا اللون الاسود دكت عنه انا مش عالبا امراضي ايه قطط بمين ولا جاوت بمين شو على فصولي فكال صلى الله عليه وسلم الذي كشف الله عن خلفه الحجر قال نصر علي سلك ايه بنا ان تنجش اجمال يبقى احضر الجدود كان ابن ابنه سعادت اللون لم يظهرش الا في الجيل التالي قال له ولعل ابنك الاسود نزعه حرق من جدونك قال له صباحا واصطراح الرجل جئي لنبك احييته على اللي كان قلبه تعمل وشاكل في ابنه حاجة فلما شده هده الجبال بالنفيه احكم ودنه كده مع الحد ما سحبه وخلا يعفارك قال لما اجملك حوم لكن فيها اللون الاورق اللون المتراوجين مين معينة كلها حمره وصول قال, عرق. قال له ابنك لازعه عرق دا كانش في جدود وحد اسود قال ليه وقابه جد جدا اسود قال له انتهيه لما لو لجد مش لقم مش لقمه فاهم اتوحد الله في اي صورة ما شاء ركبك سبحانه من ركب الناس في اي صورة يا شوها روح لو شوركم في الارحم كيف يا شاء وبعد ايه ودت طائفة من اهل الكتاب لا يوظلوا لكم ده خلنا بقى في ايه في المشاكل داع اليهودية ربنا يعني حتى تشوف من الدقة ما قالش يحوش كلهم ودت طائفة من اهل الكتاب طيب مش كلهم لا يوظلوا لكم وما يوظلونا الى انفسهم وما يشعروه يا اخوان الاهل تقول ان دل بوظلنا السحر انهم يحاولوا اطلاق المسلمين خذوا اقعب كل من حاول اضلال غيره طرف الواقع يضل نفسه هو العشب اللي يضل على في المثال بتاعنا البلد وحاكر بير له لابده لوعك فيه من حفر بيره اللي يخيه لابد ان يقع فيه ودت طائفة من اهل الكتاب لا يضلوا بالاشاعات والسبح وابطهون في الاسلام عشان يضلاله بالسلمين امر ربنا الذكادبين اليهود ماشي والاسلام حينتصر وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرونه طيب يا أهل الكتاب لما تكثرون باية الله وأنتم تشهدون انت شاهدين وفي الواقع تكون بهم أخبرك عن النبي وعلى القرآن فهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم إنهم كثمين الحق عشان مصالحهم فردهم أنت ليه بتكثرهم وأنتم تشهدونه يا اهل الكتاب لما تلمسون الحق بالباطل ليه الحق بتاعنا اللي هو القرآن اللي انت عارفينه بتحطونه لك شبه بتحطه على اللبن تراب لا منجيب الشبه وانت كنت دمين فيه عارفين يا جد لانها اختلاق وافتراء لا وتفتوني الحق وانت انت عارفينه وقالت طائفة الكتاب آمين من الذي انذير على الذين امانوا وجه النهار واتفروا آخرة ايام المصيبة تعالها اليهود في المسلمين وحنعدل شوية تعينات دلوقتي اخر الربع هو خدوا لكم بقى خدوا لكم المسكي دي مهم او بان هي دي رعوا دي رعوا راحوا من شوية ناس من حتة سمع قارة عبيرة جن المدينة واقعواوا اسمعوا انتوا احبار وعلمة والعرب اللي ياسكوا فيه يعني الامي البلاح دايما يحتوي بيكتب اهلا سيدنا الشيخ اهلا سيدنا زي اللي عادوا في الفلاحين يعيده اي احد يتك الخط او دي رأيتين القرآن اهلا سيدنا اهلا سيدنا أهل الشيخ ويسألوا عن حرب والحلاة فكان العرب جميلوا الاميين فكانوا يهود حرينة اثناشر زيالهم رئيس اليهود الماكر قال لهم روحهم اسلموا جميعا من اليوم اعلنوا اسلامكم ودام محمد وابل النهار ما يفوت والمغرب يجي اعلنوا الكفر لماذا؟ قال عشان مش هكت المسلمين قال الله احنا كنا فحامين للجماعة بادهم لديهم إما اسلاموا وراحصوا في القرآن وراحصوا في الإسلام لهم باطل ما كفروش إلا لما لقوا الإسلام باطل فنعمل تشكيك في المسلمين امينوا بالذي انذر على الذي امنوا رجه النهار اول النهار يعني وادفروا اخيرا لا لعلهم يرجون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع ذلكم يعني إيه؟ يعني أنتم الإسلام المزيف إذنهم يوسمين اللي هو الإسلام أو أرمار أما الإيمان الحقيقي في خلوه الملة إذنهم ولا تؤمنوا إلا لمن تبع إيه؟ قال لهم هو هلكم قل ان الهدى هدى الله قالوا الله العظيم مهما وضعته من عراقين وصعابه وعقباته في فريق الاسلام كلمة الله منصورة والدين منصور ومنشور ومن ومنتشر رغم انفكم ويقبى الله الا انتم نوره ولو كره الكافرون يضغروا على الدين كله قل كل ان الهدى هدى ايه وهم يا رب يجراله في دليل عندهم حاجة ما الاثر والعنامية اليهود كانوا نكرهوا جدا ان يظهر في الكون واحد يعرف يذكر خط غيره او واحد منسوب لكتاب السماء وغيره فكان الحكوم مطلع المصارى وبالتالي المصرين قلوا ليش للنحن ان يؤتى احدهم مثل ما قتيته يعني اوعه اوعه قد ياخد كتابه ويحترمه مليش حاجة لا القرآن ولا انجيل هو التورس ابو ثلاث الاخرى ان يؤتى احدهم مثل ما قتيته او يحجيكم عند ربكم لو اعترفنا لهم بانه الاسلام صح هيجي يوم القيامه اللي هو رب غير معترفين ومع ذلك فعلوا عنادا اللي هي زي ايه واذا خرب واذا خلى بعضهم لبعض قال اتحدثوا بما فتح الله عليكم ليحاجكم به عند ربكم افلا تعقلون الاسلام فسر لها صوت المكره لكن احج الله تاثير بقى رقم 1 اول صيغه تأتي باليهود الايمان التظاهر بالايمان والاسلام مكراً لخداعاً لا ادعاناً ولا رضاً بالله ادمامنا الخداع خالي اجمعي وجوه في السلم والحرب لا يزال ما يجد حد النهارك يو حلينيين وهم لقاهم في الصحف ونخراج اقترب الاتفاق اسرائيل لامت فلعبين وعيث الضراء بيقول نحن عرضنا وطنعهم بسرعة تجيهم قلبهم ده يقول لأ في عاقبة ده باصل مش واضية ايه عشان في اسماء اللين يكتسروا اراء العالم رأي عام ويجوا عنين يقولوا ان الرفض يقول مصر عن اجهزة تقول هي عبارة عن شياطين الرب العزة سماهم الاساتدة ويدخلوا الى شياطينهم قالوا اني معكم المناظقين كانوا تنامز على ان يهدون اليهود ربنا سماهم في شرط البقعة شياطين لهم في البعاية واخفاء الحقائق وخداع رأي العمل لا يمكن أبدا حد يتبغر وخبره يتبغر بذلكم لمرة من أربع غزوات خذها مني لا وخذتها منها أربع غزوات عملوا كل غزوة منها عدد في غزو المدر التي نصر الله فيها دينة وأعلى فيها كلمته وكان يوم الفرقان أشاعوا إن محمدا قتل اللي يقول عليه ابن عالة الله في يوم الفرحة الكبرى مصر والناعة بتاعته جاي من الورب وفشل بعيدها عشان يبشر الناس في المدينة اما لم جاي من الورب هو مات مات مات انا انا واحدة ان شاء الله على حبيب الله صلى الله عليه وسلم ايها اخوة ما استعدوا معي عشان قبل ما نصلي اول شفنا له الايمان اول من نهار ثم الكفر اخرا لإقراع الشك في قول المسلمين نمرة اثنين اشاعة قتل الرسول يوم بد هكذا دول اثنين نمرة اثنين في غزوة بني النظير الكل سبب غزوة بني النظير الكل سبب غزوة بني النظير خل الرسول رايح بيطالب بيديه امتع القتيل وكان هذا اتفاقا ومعهد منه بده فصلته عمر بن ج... جحاش يلقي عليه حجرة ليقتله ولكن الله اخبره فاستلعل بينهم معاه الصحابة ابو وكر عمر ورجع للمدينة بالسلام وانجل الله تعالى اذكروا نعمة الله عليكم في ذهن قوم ان يبسطوا اليكم ايديهم فكسف ايديهم عنكم لا شاعدنا ربنا منفده وعرف انهم لخذوا العاعد كرحماته فرعدتهم بؤامة بقيت المعركة وقال لهم اللي حاجدوا بعد ثلاث يام في بيته حاطى حرقاته بكثير فجرأوا جميعا وأجلاهم والرح خيمة والرح الشام جزاء من الخينة تأتي الغمة ثلاثة من من الأربعة في غزود الأحزاب المسمى بالخندق وهموا اللي حرازوا وهموا اللي جمعوا جميع اليهود وجمعوا جميع الكفرة بتاع الجزيرة العربية وقال نبوه مع المسلمين وقالوا نحن عاوزين نخرط محمد شركة ما ينفعش تحاربوه لوحدكم أو إحنا لوحدنا انتشر على اليهود وإحنا لوحدنا وانتصر عليكم في بدل وانتو روح لكم هي احسن طريقة الاستعمال مع الصهيوني والحرب هو الرحل وما عابلك برضو رب العزة اذكروا نعمة الله عليكم ها ان جاءتكم جنود فارسلنا عليهم لي حن والجنود لم تروها من فوقكم ومن منكم وما نصر ولا داء نصر هذه الاحزاب نمرأ خمسة في غزة صلت واحدة ست اسمها زينب من تلحارف اليهودية تظاهرت ما انها يعني بتحبك وعلى كله ازام سطلحنا وحنذر عليكم الارض وناخد نصف التمرات وانت الدين بتاعك سامح سهل انا عمل لكو عزوم عملالكو عزوم اجاب كبار الصحابة ودخلهم في العزومة لان رب نقل طعامهم حلال لك وطعامك حلال لهم في الكوران كده ونزارك كمان منهم يهجوا مصاد اذا له عسل السم رو في الذراع بتاع الشاعر وراح اتحرك في من امته وين احسن طعم عنده الذراع بتاعي اليمين اللي قدامي لو ابعد عن الاذى فجلس على السم استعجل بعض الصحابه البراء بن ريش ووقفوا وبلع لمات الرشاء القصوى ان هذا العظم يخبرني انه مسنوم تعالي يا صاحبة البيت اوضعتم ثم ان هذا الطعام قلت ليهم صدقة وقل انت يا عرفت اشهد ان لا اله ايه لله وانك رطوله الله. لا اعشاء الله بقى رأى دباجل انه ماتوا كل حالوت قل ايه كده هذين قلت له انت كسحت اليهود له كسحت كله خلاص ما عاد سبقى الاسلام فانا قلت ان كان نبي سيخبره ربك وان كان بجال حيموته بفرع منه وحيث انك نبي وظهرت من فانا امن اتلحظ الله نسأل ان هو قتلها بمن مات نسأل اراد اصحاب القتيل اما عارفوا انها اسمت عفوا عنها وعفوا عن البيع خمسة دول نمر ستة واحد منهم يوجد اسم شماس بن كيس على الصحابة بعد أن ألف الله وبين كله بهم مهاجرين وأنصار قوص وخزرج إعنوات جدا هل أعوذوا بذلك دهما بقوا يد واحد العرب ده ويحنا كنا عايشين هنا في المدينة على قفة دولة لفرق بينهم فاد اكتسر وده محمد ألف بينهم ملناش عايش ده ما دي نحط الكتين لا دي نحط ماذا صنع هذا اليهوذي شماسي بن كيسر تجي في وسط شوية ناس من اوس وخزرج وذكرهم لعيام بوعات معركة منهم كانت في الجاهلي واناتل منها كثير من الفريقين قالوا ايه رايكم يقولون بوعات انتم عارفين من اللي اتل بالتاني اكثر عشان بس احنا بديكي بالتاريخ شوف المك فواحد يأيه من الانصار بحسني قال لحنا اللي اتلنا كثير من الاوس قال للا اوسع لا دحنا لقاتل للك كثير لقاتل للك اكثر لقاتل للك احنا؟ لأ شوف اليهود المعرفة ان الشرارة ما لقى التشتاعل راح ممتازل يمسحك او على بعض ثاني كل الفريق الثاني حتى قال بعضهم ان ارطب ان نعيدها معركة حتى نعرف اللي حتى نقصر مين حمستعبين ونزع في المسجد الدنيا قال اي رسول برا في الحضرة بتاعها كلما اسمح الاسوات هي عائشة اتسمعي ايه حتى الصحراء ايه بياحة اتخنوا بعضها لا يا راح جاء رسول رسول طلع رسول يا ايدي مش عادت ايه جاء بقى فوق المنبر بجهرة يا باس يا مؤمنون يا مستنون اتكفرون وانا بين اظهركم والقرآن غض طويل يتلى عليكم وما اذال اذكرهم بالله هم مستمع صوته الحنون ومصر صوته فوق المنبر وعمال بيخطب حدقت النفوس وجاء الخجل والندم ورجعت الحالة الى ما كامت عليه واحتن واعضي عيطه يلكم قال انا السماء وجدنا يوما كان اوله شرا واخره خيرا كهذا اليوم كان يستمح يروح الرسول مش عاد ايه اخوانا بحسن هذا بيقول البعض اتلم انت واكتب قل ام مين الكلام ده الكلام ده كان في الجهنية وخلاص والإسلام جهن مسح العديد جاء ربنا لا, لا لازم يتجر يا ايوه الذين امنوا ان تطيعوا طريقا من الذين اقوتوا الكتاب ان يأولهم بعد ايمانكم كافرين حتى ما قالشوا تفرقين لان الفرقة والبغضاء والعداء وحاجب الكفر وكيف تكفرون وانتوا بتكفر عليكم ايضا الله وفيقه رسولكم اعني حذرهم بقى ايضا كنتم خير ام اخذر الناس وان لا تكونوا كالذين يتفرقوا اعظم بلئ يعني ما يخرم الربع كامل بيحذرهم اليهود والحيل والمكر والدست والوقيع والكتن طيب من ضمن المصير بتاع اليهود كمان انهم حاولوا زحزحة الرسول عن دينه وعن بلده اما زحزحتوا عن دينه طرح قالوا له واسم تلو تفايس وكليم شوية في الاحكام اظن انتوا سمعتوا مني وانحنا بيتكلم في حدود في دول حد ان راحوا ام حاولهم انهم يخلوا حد الزنا الرجل يخلوه جلب قالوا واحد منا زنة اذا ايش يريد عندهم غري ايش عاوزين يرجموه يجل قالوا يا محمد يا اخم بالجلب وحاولوا لهم يطبطوا الحقيقة قالوا لهم هاتوا الطورات فيها حكم الله دولهم يخبروا الاية على عبدالله انه مراش يقرأ فكان عبدالله بالسلام اليهود اللي اسلم موجود وعارف ما فيه قال لي ايدك عن الاية شو ليدك يا خائن جل ايده لأي الحب ان اللي يزني ان كان ذكر يجلد وان كان ثايد يرجم كان القرآن ترام قال اللهم مشهد انني اول من احياني اللي هو الموضوع واني احيته وامر برجم الزانيين فجي ربنا قال وان كادوا لا يفتنونك عن الذي اوحين اليك لتفتري علينا غيره واذا لا اتخذوك خليلا لتخليلهم وحبيبهم لو ساحذعوك عن اللي احنا اوحيناه وانحكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع اهواء واحذرهم ان يفتنوك عن بعض ما انزل الله اليك جمعه يوثان انما نفعتش الحينين انا اسمع يا محمد شوف النبي قال له هو هو واصبر اتهمن ده انا اقوله اسمعنا ان الحجاز دي فيها واحد نبي كل احنا الانبياء جملك راحوا الجهسام خلاص ليه لازم الملي لا تروح هناك عندك واحد لازم غنامي مضروب في ارض هنا خد بالك رب لا ربنا هو انقاذه لا تستفز ذلك من الأرض ليهلك كبير وعيدا لا يلبدون خلافك إلا قال والله ربنا قال له لو أنت ترعتهم وروحة الشام أخلنا مخلوق بعد إده وتطلع إلا كنا سنحرق الكل وعيدا لا يلبدون خلافك إلا قائد سنة الله بتحفظ الله كان لهم طيب رسولة كان لهم أني والله كان المسألة مش مسألة شام وغير شام السنة كانوا في الشنة اللهم مولدة حق ابن الرعيم إذنما قاني ابن اسماعيل ابن براهيم اسماعيل اخو افعق فاني من, من, من فرع الوعد قانيه فرع الوعدة المبارضة على كل عالم اخوات اولاد براهيم ما تشع معاه قال لهم التبارير والتوراة بتاعيك قال لهم التوراة. التوراة فيها الارض اللي انا حاولي بعسنين ويكافر الشاه المستعدة بصوا بعضهم قالوا يا اخوات دي لم يدع لنا شيء حافظناه بلا حافظاه من قبل دار الثورات صاحتهم فيها مولده بمك صلى الله عليه ونشاته بمك ومولوته بمك ودار هجرته يثرب بين لابتي حره واخل وطبقه وامي لا يكتب ولا يقرا المكتوب وهو الحماد يحمد الله على كل حال شنطه لهم بالشام وصاحبه من ملائكه جبريل يلقى من قومه اد ثم يدعو عليهم فيحصرهم حصرا تكون له بيذرب وقعات اي غزوات منها له ومنها عليه ثم تكون له العاقبة معه اقوام اصحاب الى الموت اسرعوا من الماء في اعلى الجبل الى انحضر الى اسفله لا يبالون اسقطوا على الموت ان سقط الموت عليهم من ليل رهبان ومن نهار فرسان شدورهم اناجيلهم قربانهم دماؤهم يباشر محمد القتال بنفسه حتى يجرح ويكلم لا شرطة معه ولا حرس لان الله يحسر ان كل ما تتوفي طوراة فالرسول ما قلت له طارح الشام قال له انه والله يقلش هقولك القرآن مالاش القرآن وانتو تكذبينه قلاش الطوراة قالت علي قال انت اه الطوراة ماله ومالك مش عارف عادك حاجة قال لا الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذي يوجد لهم اكتبا عندهم عندكم بتاعي بلد. بلد. التوراه عنكم الوصف ده وبلد اصلها ايه عبد الله جل السلام قاعد كان يهودي واسلم ورجعوا البلد راحوا جابوا التوراه يحاولوا يخفوا الحته دي ان هو الرؤوف فيها الوصف الكامل من مكه للمدينه مكه الولاده والنشاه الرضاع امروا المدينة الهجرة والغزوات والانتصارات فاضل معنا حاجة ويا يا اخواني زي ما عمتلكم زي كده كمان اذا حذحها عن الدين وعن البلد وقلنا الغزات الاربعة الله الحبيب صلى الله, صلى الله عليه وسلم يا اخوان فاضل معنا ثلاث كلمات وهمين جدا الكلمة الاولى القبلة لما تغيرت القبلة من بيت المخدس الى الكعبة انتو عارفين ربنا ليه سأكون السفاء ومن الناس ما ولاهم عن قبلتهم هلات فكانه غير هل هم, هم السفاء هم اليهود هم اللي عملوا إشاعة وعمل تشكيك وهلو كان محمد نبي كان ثبت على قبل واحدة كل يوم يغير ايه ثبت المغزل ايه وده طبعا من دون الفتن نمر عشرة المرة اليهود جالهم الجماعه الكفره بتوع آآ بتوع آآ مكه من مكه وبعدين بقى يسالوهم بيقولوا لنا يا جماعه يا انتوا اصحاب كتاب وانتوا احسن منا بتفسروا الخط وزره واحنا مؤمنين عرب ومحمد قالنا سمع يا متعابنا ومش قادر يزحزح عن عقيدته فاحنا نسالكم بالله اللي انتوا قولوا بقه احنا متانيين انتم مؤمنين بالدين بتاعهم ولا اسألكم بموسى اللي انتم مؤمنين بوهو بالطورات تاعتكم احنا احسن في الشرك بتاعنا والوسانية والكفر ولا محمد خلوكم بصوا دول, دول, دول كلاب مدرمين يعني دول لو عندهم بقى, بقى, بقى, بقى تفضلوا حتى الشرك والوسانية 360 صلم على الكعبة تفضلوهم على دير خير برية قاتل الله المنافع الشخصية والأهراض فنسأل بسبعة والله اللي فلك البحر موسى إن دينك واحتم من دين محمد أن ربنا قال ويكونون الذين آمنوا هؤلاء أحدى من الذين آمنوا سبيلا يبقى الجماعة الكفرة أحدى من الذين آمنوا هي سبيلا أولئك الذين لعناهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له سبيل. رقم حداثة الاخيرة لم يشعل نار الحروب من يوم الدنيا ما جدت الى النهاردة ولحد يقول إلا هم والرب قال كلما حتى ما جابهاش كده كلما كل اللي فيه التكرار كلها كلما, كلما أوقادوا نار للحرب أطفئها الله ويسعون في الأرض فتاة في الأرض كلها اللي يسمى سم الرسول تعرفين امه اللي قاتل سيدنا عمر هم اليهود تسويته اللي جبع عثمان في البكر تسويته في اليهود اللي امر وعمل مؤمرة ضد عالي حد ما قاتل علي في العراق هم اليهود اللي سموا الحسن ابن هم اليهود اللي صلتوا على معركة كربلاء في العراق عندما زبح الحسين هم اليهود اللي اوه من معركة بين علي وعائشة وعائشة ومعاوية والمثيرة انقامت لحد النهاردة هم اليهود اللي اوه من الحرب الصليبية والتفاعر والمقول هم اليهود اللي اوه من الحرب العالمية الاولى والثانية والثالثة والربعة على حد ان هذا السادسة واللي احنا منتظر حيقربها تاني دي نظام الرب قال عليه وكان الواجب على كل الامم يتنبهوا لهذا السرطان الخريص لو تنبهوا القرآن الناس كانوا يعرفوا ان دي قدر الله بلاء جلهم سرطان في هذه الدنيا كان كل الدنيا اتفق ضدهم انها سبحان الله الله واك على محاله الان الناس مش عايزين يتنبهوا الاوامر الله الرب اعملوا خدوا لكم اليهود اليهود ومع انهم عدد محدد لان عددهم 17 مليون في الدين كله العالم كله هم 17 مليون 17 مليون يضحكوا على عقول 4.000 مليون عالم افراد البشرية الان يا اخواننا 4.000 مليون 4.000 مليون لان 4 مليون يوم 17 مليون يلعبوا بعقوية عالم كله روسيا. روسيا مش قادرة تقول حتى من كلامة كلمة من تحت, تحت. انما ألبها وسلاحها كله معامل يالله أعلم علماء في روسيا ودتهم لإسرائيل عشان يدفعوها بالسلاح والبصانع أمريكا مهما لتلنا لنا صالح ألبها كله وسلاحها وأموالها لاسرائيل أوروبا كلها ده. لأنني اعباره عن الناس مسخرين فيها الحاجات اللي العالم كله مسخرين النساء وانتوا عارفيني النسوان متاع غلي في الرجالة ما تركتوا بعد فتنة اضرع عجيب النساء مسخرين الخمر والفلوس اللي نجيش بالفلوس والرشو ايه جي بالخمر نجيش بالخمر ايجي بالنسوان ثلاث اسلحة معاهم من انظم يكون دفقوا الدعاية والاعلان المستمر وإفساد الاجهزة بتاع الاعلان في العالم كله فاللهم خلصنا من شرورهم اللهم نجنا من ضررهم اللهم رد سهماهم في نحرهم ورد جيدهم في صدورهم لا تحاقش رب لهم في أملا ولا تصح لهم عملا اللهم نكس رأيتهم ونكس أعلامهم وخير رجعهم ونجنا من شرورهم واجعلنا من أهل العلم والقرآن يا رحيم يا رحمن آمين آمين آمين وصل الله على النبي الحديد وعلى آله الله لكم وبرك الله فيكم اللي على الأسرة إن شاء الله بعد بعد صالة عشر اليمين ما يساحشون يكون سبب فئة الأرحام لأن ربنا قال في القرآن كد الله لكم تحيلة أيمانكم فكونوا هتصر عشان خاطر اليمين ده يبقى حرام وأنا بأجل من والدتك التي حالك على منزل عمك لا تدخلوا حراما علي هذا الإصرار مع محاية الصلح منكم ومن عمك كذب خصوصا مع قدرية خق عليها ورفضيها مع أن الله كفرت لما تحيلة اليمين وكفرت سيما إذا كان اليمين قطع رحم فحرمنا عليه الصمار في قطع الرحم ويجب عليها إن كانت مؤمنة بالله ورسوله وبتحضر الدروس أن تسرع بالسيارة واتطلع الكفارة 150 أرش 10 مساكين كل 10 أرش ويجبني علنا عشان نخلص من عهده أخذانه يسأل يقول أنه بعد صلاة العشاء قام عشان يصلي الشفع وبعد ما صاد الركع الاولى نفي وسلم وبعد ما سلم ناسي قام جاء بالركع اللي عليها وسجد سجد السهر هذا صحيح ايوبا كانت الخيرك انت عملت اللي فيه الخير كل واحد يسلم قبل الاوان ورجى تدر الصواب وسجد السهر ويبقى السهر بتاعه السليم هلي يجب عليها اذا انت قتل مصروفي اللي والده بيدهله عالفقرة او بناء المسجد والله اذا كان والدك بيدك المصروف على انك انت حر فيه فيبقى لك حق انك انت تدي المسجد او تدي الفقرة يبقى انت حر اذا كان محدد لك مصروف وانت بتؤثر على نفسك شوية عشان تدي الفقراء او المسجد اما اذا كان والدك بيدك تحت الحساب كل ما تطلب منه وبيشترط عليك عشان اكلك وشربك بس فما يصحش تدي الفقرة والمسجد اللي اذا استزدت من والدك. لان هو صاحب المال وما يصحش بالزوجة نفسها انها تتصدق من مال جزء من غير اذنه فاذا فعلت فعليها الوزر ولا هو الاجر انت لاخر اذا ان بتاخد مال والدك اذا كان مخصص لك مصروفه انت حر فيه تبيعه انا غير كده يبقى اخد منه اذن وبيقول الشرب السجائر حرام يا احنا ذلك كل مئة مرة كل مضر الحرام والرسول قال لا اضرر ولا ضرار ولا عن كل مسكر ومفتر وان شاء الله يوم الحد اللي جاي في المخدرات حنجيب سورة الدخان برضه والضرر هنا محاقق باجمع الاطباء ان الدخان فيه السرطان الرئي وهي رب الله يتبع المسلمين منه وشرط شرط ان لا ترهيك والدك بالمطارق فانجهت حالته لا تسمح التورع تاختصر على رفكاتك ولك الأجر بالنية طيب أخر يسأل بيقول ده مش أخر بني إحدى البنات الفتيات المؤمنات المحتشمات بتقول أرجوك تبعي دعوة أب البنت وبأني رب الله في الدنيا ويوفقها للعمل الصالحة اللهم استجب لهذه البنت واشترها في الدنيا وفي الأخيرة وارض عنها ونجيها ونجي كل البنات والسيدات والرجال والشباب يا رب العالمين وبارك في المتبرعين ومتبرعات وفي الحاضرين والحاضرات وبارك في الاخر كبال من يجي اللي بيبني في المسجد بعض الشباب برضو اللي بيبعث عشان يشجعنا شباب المسجد بعتين بيقولوا ان احنا شفنا الناشرة بتاع الاهرام بتاع الرجل مورد اللي كان كاتب فيها خلوات مش خلوات والكلام الكتب دي المسجد لا أبني الأعمى شايفه ثاني على كل حال نشكر بسم الجمعية شباب الساحة المستهزين بشكل مضرد ضد المسجد والدعاء وأننا نبني عمارة المستهزين العمارة لا مسجدا وهو نفس العمى وكأنه لا يعيش في الأرض ولا في الدنيا فلينظروا العاقبة والعاقبة المؤمنين والأمل الكبير في الشباب أن يتصدى لهذه الإشعاعات الكهزمة ويكف لها بالمرصاد وإن شاء الله ربنا حيتام منوره من ولو كده الكافرون <تصفيق> ما عايش حيامالك يا وضع الجماية حيتامالك الجماية حترت عليه داعه وتردع تباه الكبرى الرئيسية الاخ بيقول عندها بيكون في الصلاة الريح بيتعبه ويقاشاكي قالت حاجة طلعت ولا لا الرسول برضو عليه سيدنا سلامي ثالث سؤال به قال له اشاكت حاجة طلعت ولا طلعتش قال له لا تنصارف من صلاةك حتى تسمع صوت او تجم مريح الشكل يؤثر واشتان ساعتي يشد شعرة يخيل الواحد لان فيه ريح طلع ايه يشد شعرة مقدام كإني فيه بول ويجي روح يبص من ايش الشكل يؤثر معتادا فلا تنصرف حتى تتأكد ان الريح حرك اللي يدلك على ان الريح حرك بالفعل ايه بحركة وحد طلب منك تحلف بالله تحلف تقول والله ان فيه ريح حرك اما ما دونت ما تقدرش تحلف لانك شاكك يبقى الانوصة ليه أخي يقول عشيخ الباكوري واللي قاله الباكوري واللي ربنا يهدي الباكوري وجد الباكوري وخالي الباكوري على كل حال الشعب كله فاهم الكلام ده وإذا قلت الشعب مش هموتنبخ محدش حد بخير عليه كالنا قلت والبغلة وديل البغلة وربنا يأخذ البغلة وحمار أخي يسأل بنقول بعض العلماء يقول بأنك السمع المعراج ما كانوش فيه رجل والله يش يخد بالك هو في إسرائيل رجب شعبان رمضان ايمنها الحدثة حطرت وبعدين ان شاء الله يوم الجمعة اللي جاية انا عندي نية لان الكلام في الإسراء والمعركة بيطل شوية فعندي نية ان الجمعة الجاية واللي بعدها هناخد الإسراء والمعركة في جمعتين ورا بعض الخطبتين والدارسين اللي ورا بعض عشان نعطي الحدثة حقها في التحليل علميا ودينيا ولا يضرنا الشهر بتاع الـ الـ الإسراء إن كان زي ما قاله رمضان رجب حصلت يا ابني خلاص فلان مات مات السمت مات الحد مات فلان الولد, الولد المهم أن الحادث قد حدثوا أخبار به القرآن كل ذا حبيب أخي بيسأل بيقول شاب عقد العقدة على فتاة ومعد معقد عليه حاب يتمتع بقى من بره كذا من فوق الحجوم يا ابني دا 100% لأنها مرافق عشان يمنع نفع للزمة يعني اهو يشرب مرأة لحد اللحظة بتيجي مهالش يا ابن بس ياك ربنا عز وجل بيا ما يخرقش الهدود يسطر عشان خيبين على البنت طبعا لا لا لو حصل لها حمز قبل الدخول احد التهن ده فاي حلال لك مية بس خد بالك يا عبد كان لها منقوشات على الحدود واحضر الهدوم العام اخي يسأل بيقول انه قلت فضلتك اللي يجلس في, في المصالة يسبح بعد الفجر يعني تسل لحد الشمس وترتفع وبعده يطال الضحو كتب له سبع عمرة تامة تامة تامة يسبح يقول ايه؟ يقول اي صيفة سبحان الله وبحمني سبحان الله سبحان الله سبحان الله أسافه الله أتوب اي ذكر يقول يلي القرآن وبعدهم هل يصح واني بدعي ابقارفع بصل فانت بتصلي حرام انك ترفع بصر في السماء يا ابني رشل نهى عن هذا وعاية اللي اعمل كده ربنا حيعميه وحيكس في بصر لك حق ترفع ايديك اذا كنت هتقنط كنوط النازلة اما البصر لا خلي بصرك موضع سجودك في الكنوط كمان في الكنوط ترفع ايديك انها البصر نصحة شرفع من السماء الدعاية الدعاية العادة رفع لين سنة. رفع لين سنة. في الكنوط في الصلاة وفي الدعاء العادي في خارج الصلاة وبعد يدخل الله سمسح وشك إلا في الصلاة مسح وش هاي الحديث بتاع لأكد يانا بينك وبكتاب الله أما غانموك وزاريتك فرد عليك وعلى ابنك جلد مئة وطريب عام حديث صحي يانا قلنا قبل كده في الحدود أنه ومعناه أنه ما يصحش في الحدود كلا عاوزون يتحكوا عن الراجل ويدنوا مئة غانمة ويدنوا جارية لأنه لأ لا الغلم ترجع لصعبها والجارية ترجع لان لابد منكمل حد حالولد اللي ذلك ميت جلده ونغربه سنة اما نتنازل بفلوس مموح وارجو انك تاخدوا بالك لان في واحدة 6 سألك نلعز الدرس تقوم الحد يعني يظهر واحدة سألتها اية وارتكرت غلط وعاوز تكفر عن غلطها بالرجم الرجم والجلد من شأن الحاكم انما اللي زانع سواء كان رجل ولا امرأة بنت ولا ولد واستغفر وتابقى الله بله من ربنا ربنا بيقبل توبته ما يصحي الحدود دي اما الحاكم يبلغ الخبر تصفت عنده الجريبة يتم حد والنبي قال من ابتولي بشيء من هذه القادرات فيستطر بسكر الله يعني يتوب بله وبن الله ربنا بيقبل توبته فيه اخر يقول قال انا لو قايت الكرآن من غير معرف التجويد اخو السبب خلي... ايه الكتاب اللي علمني التجويد احسن كتاب يعلمك التجويد انك تفتح المصحف واذاعة المصحف المرتل بتقرأ المصحف المرتل بتاع الاذاعة وتبقى تراجع انت والتعلم النطق بيجودك تبقى عمل تقرأ كده وتقلد اللي بيقرأ عجي عليك وقت ودي إباية مرتلة 100% مجودة يجي عليك وقت ترى في الغنة ايه والمادة ايه والمنفاص المفاصل وليساك يتعاوض على هذا أمن كنا على الكتاب يبقى لتعاوض واحد دا ما في اين يعلمك آخر يقول انه اتلاقي الأباثر بالمنكير والحاجات دي الست اللي عادي ذا ما لدينا ممكن تتوضى العصر ويبقى حطل العصر والمغرب والعشرة بوضوه واحد والزينة موجودة على الزفافرها الجزء حلالها وطول الليل ومزيدة قمن الفجر طبعا حتزيني دي لان الحاجة دي الحائل يمنع الوضو يجع عندها من العاص حد الفجر زينة اما طول النهار هو يشتغل طبعا في البيت اه اللي بتكلم بقى عن نسوان لباك البيوت اللي وراهم اولاد بيربوهم وراها زجوا تخدموا اما بقى العطاطين اللطاطين اللطاطين اللي بتحط في صباحة وتربط غافرها زي القطط وتنهارها عند شكويني وشاملة وطيفي في الشوالع دي لقيم توضيها لمعبابها لمصلية بتوح في داية انها هتكلم عن المرأة اللي بتحبت ازاي اللي جزة. مش ليه جوحش اللي برا الحق بعد الصلاة بعد ما تتوضى للعاط لما معاها المدة طويلة لحد الفجر بشار تقال له تظهر أجيز دينا إلا لبعولة هن أو أباء المحارم بتوحف طيب هل ممكن للجن يخشوا الجسم بتاع لين والله أولاد آدم لاتبه عفريت أنا أين حد العقق للجن اتصال خطعا ومن الممكن الاستعانة على طرف الجن بالقرآن وقاية الكرسي وذكر الله واليقين في الله وعظم الوثوسك وهم لا ما سمعنا انه او واحد يهود او نصراني جاله عفريت الخير يقول ده عزينا احنا اللي عمليه مسرين وده من ضعف اليقين وداي من بالرب عيالنا عالجبن والخوف العفريت قبل جيه المسلوخة قبل الظهور اللي جوه الوليه طالع عيالها يطلعوا عيالها يهاجموا راجلهم تفير الرجاله ما يروح في ضوض الميه الا لما قلت قوم يا وليه معايا عشان بخاف دي تفضح وياق نظر في كمليه والدم مفتوح ومراته واقفه بره حرب ملك الشيخ معلش نظر نظرت امراه اني شوفي ياك في صوم الاثنين والخميس وطبعا تعملها الندر فيما لا يستطيع يطلع كفار في مين مية وخمس قرش العشر مساكين اذا انا ندى الندر صور ولا واحد ندر شو ما يستطيعوش عليه لا يناد ان المجحة العضية ولا الولد حطلع مالي كله قال عن ما يرضاش ان يفقب نفسه كل رازم في معصية او لم يسمى او ما لا يطار لذا كفار في طلع يكفار في مين عشر كل وقت خمس قرش ويتخلص من النجل اللي عليه ودا نصر حديثه كفارته كفارة يمين شاب مريض والمرض من نعم السيوط قال لي صاح اللي يزبد على كرسي ايه يا ابن كرسي قدامك ولا شلتها يكون يكون كيس وان اضع عليه شئلين ما بش مانع بس الافضل يبقى الحاجة اللي حضرتها مش لدينا قوي يعني هربطوا عزيني راتك ويتزدد تتمكن ومكن جبهاتك من الارض تمكينا ولا تنقل مكرة ما يبقاش لدينا او بحيث الكارتون اشفع عشان السوداء هو الحق بيقول تقبيل يد والله الرسول يمتقى المشاهد علول القبه اللي من قال لهم لا محضنه قال لهم لا منحنله قال لهم لا مصافحه قال نعم فاباح المصافحة ومنع الباب كونك بقى تقبل ايه يا ابوك ولا امة عشان تكريمهم لحاجة كنة وحيش تسمع مما لو فتحنا احنا الباب حيخوش زعيت ومعييت ونططر عليها اخي اللي قول انت بتقول ان ما العالي بالنيات وربنا نعفو عن اللي تتصدر وشكرا هو عوز يقول ايه انه في اياس اتصار قتل الحر بالحر هو ابني ابو حنيفة بيسوي من الحر والعبد قال باي قتل في ده و ده بزه انما الجمهور كله قالوا ان ما يسحك نقتل الحر بالعبد لان العبد كالتلعة بينباع في نسبة عدية ومن التلوش السؤال بتاع الحر والعبد بيقول ايه الدليل من القرآن و على الاسلام يا رجل ابقى تعالى صلي معنا الجمعة من شاء الله اللي جاء واللي بعدين هتسمع الأدلة للزهيل واحد ان شاء الله بيقول انت بتقول ان ربنا بيعفو عنه ما هتحدث به الإنسان في الصدر ما قال ان رفقاء المال النية غير الوثاة يعني معنا ما هتطلل كل ما هتكون النية ونقتل العيشة واللدوحة ما تصدقش اللي بالنية النية داخل قاعد قلبه من جوة بيحدث ناس من خلق الخلق من خلق ربنا و ساعات يا جوزي في بواحد رب العزه بيعطوا عن هذه الخواطف في النيه النيه غير الخاطر يا ابني غير خاطره اخ نقول اللهم احمنا وتعالى اليمن عنه واماط النسوي اخ نقول في دارك اليوم من الشيطان عشان معنى الحديث ان الاساب على ما اذكر من الحديث فقط وعاقب ايضاركها الاسلام يوم احنا قلنا يوم, يوم الحاج الاسلام عاقيدة وصريعة والوجر ليس الكفر يعني واحد يغلقك غلطة يقول انت غلط وانا في عارف لكن مانش عن الكافر الكافر جبنا امساها له ينكر الله ينكر الانبياء يتب المضحف هاي الكفر والمطلوب الفرائف والتطيع والثنن لها ثواب لو عملتها مالكش عقاب له ترى الثقر إلا إذا كان الفرد رأى مائك يوم ربنا عشان الفرض. يقول ربنا يا طلبك وقال الثنن عشان تجميل ده الفرد أخي يقولي حضر الجامع وجد درس يصلي ولا يحضر الدرس العرض قال ليك تصلي بتحديد جنة